إِا رَحْمَةَم مِنا وَمَتَعًَا إلَ حين وَإذَا قِيلَ لَهُ مُتَّقُ ماَا بَيلَ أَديكُم وَماَا خَلْثَكُمْ لعََّكُم تُرحَمُون وَماَا سَأتِهٍ مِنْ آيَةٍ مِن آيَاتِ رَبِّهِمْ أَلَّا يَكُونُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, قال الذين كفروا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَقْعَنَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَابِقِينَ مَا يَوْلُونَ هنا الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون